بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم واسر مجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۖ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن وقرية اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا يوحى اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين